انت كازي شجون و كبكي دمان و ظل عي ظل والمس الدمع يجري الدمع يجري انا الي احزان للشاعر الاديب مهدي جناح الكاظمي انا الي احزان صدري بنايت يا واد ليدي دارا شبابا فيها قتيلا مو شنو انتي ساره الا يا ما زع الدنيا الا يا ما الدنيا انيني ما زعي ساره سحاب في داري سحاب الهمس في داري جهارا او قد جهارا او قد قلنا خان والشاهد القران قد انكرونا اغضبونا اني الى الرحمن فوضت امري والله سيح انتك هذه هذه شجوني و سلام شباب ميدان وال ضلعي الله عيض العي تهشم وتكلم فاقت عين آلامي وسالت أدمع حر تواسي دمع أحلامي هي الساعة تبيت أمضي تعود جراح ايامي بقي عل حزني ابكيني ويابكي جف نياتي دامي ويابكي والليل ناح ثم صباح رحماك يا زهراء يا حرقه يا رحه طاغه ويمناغه يا علچل اشياء ابكي تو والله يا ابكي تو والله هو يدري والباغ والمسر أرهاديها في شجوني وعيوني كبكي دماء والباغ تهشم ومكا شو تكلم والباغ وال Ха реш жоли а жоли قد عثد يج التاغوت بيدويا وبيدي اتالي الدار وري اشقاها الشياطين بابنائ الشياطين سمعني سمعني هم وراح خبي ثهور بضرب و وجه ياسيني وابغاهم يدان امشا بوجي الشاي في رؤذيني بوخز السيف يا الله وهلي داويه وعاليه تقود هول اوغا وانا يا محمد يزل جلال atwat walida wayo wa alayyo taqodol awqat wa ayyo mashhad ya صبري والله <سيح> صيح صيح ما هات صبري والله يدري والبعض ويلمس عرها ذيها ضلعي ضلعي واروح هناك بعد بعد وتكلم والباب وال Yadu Tahu Biddu niya Wabiddi ni Atali da Rishfaha Bibnai Shiyata ni haa Bibnai شياط بعد بعد لا تتعب هم بابنا اي ورا حبي ثوم يودمي بضرب وجه هياشني بضرب الوجه هياشني وابغاهم يدان امسا بوخزي الساي في بوخزي الساي في <تصفيق> اوذيني ولي دويه وعلىيه تقولوا قول و يا مشهد يا محمد يزل جلال الطواد ما حد صفري والله هو يدري ما porém Ah uh -huh. فئذة قومي وضمي الضيل عوالكسر ألا <تصفيق> يا فئذة فئذة قومي وضمي الضيل عوالكسر اذا فارا تدنياكم عيني زاد نبلكم على يا فيضة القومي وضمي الظيل على الكسر إذا فارت دنياكم زينب الكبرى أعيني ستحمل كل آلامي ستحمل كل آلامي وتمشي في الصباح يرى فلا عجب إذا ازدادت فلا عجب اذا زادت علي انا بها قادره علي انا بها يهو نو ويلعي كل دمعي اما مسبي الشام را راحت أسير في الهجير بزحمة الأيتام يا هون الظلغ كل دمعي أمام سبي الشام راحت أسير في الهجير هجيره نزح للشام يتسرع والله ويا والله وياك والباب والمص هذه, هذه ها فيه. انت وزعلان قولها ايوا هوني ككدمان ظل يا صاحب الزمان نظر مولاي سيدي هذه ها جمعو الدمعو استمعوا يجري اللهو يجري قداموا يجري اللهو يجري, الله يجري اي والله وضمي ذي العال اذا فار تجون ياكم عيني زين فالكبره بعد بعد عيني زين فالكبره ستحمل كل آلامي وتمشي في السباح إيرا فلا عجب زادت علي أنا بها أدرا علي أنا بها يهو نضي شو شو تقول يهو نضي دمعي امام مسب الشام راحت اشيره في هجره بجاحمت ايتا للشام تسري والله يا الشم! للشام للشام <تنقل> <قل> الله <هو> اكبر والله يا النبي وان با هو المسار <عر هادي هادي> شجوني جمعه الدم فدوة لك غيرتني غيرت لي هلا قدام الله يا حبيبي بابو على ثم واراني وحيدا والشما تبكي ويا زاهره انا ويا علي ويا زاهره انا عداني وصارنوا هو يا علو وتحته وراحه العال لمول اعلى الى المختار رياناني الى المختار الرسول يا بتولو ايلا يا امه Ma'an-sa-fu-ki homo Lila Sa'ha Rasul Ya'ba-toolo Ilai Ya'ya Oma Ma'an-sa-fu-ki laymoki ashko ghadri walla goyadri ashabo ghadri walla goyadri babo wal ar hadhiha wil wil aruh lak hoshaini ya lak ya تكلم ابو المسار قدامعي يا الله بعد بعدامعي والله ويا تكلم ابو على ايام متى انتهى وآيبنا اون لها تاهو اسمع اسمع عليك الزهراء بارك الله بك الا يا ام متنت وائبنا اون لها تاهو اضعتم سنه الهادي وما قد ان جلال الله هو ما قد ان فكم ريجسين وكم شمرن لكم ايبلي سراباه قتلتم كل ابناء وهم لي الحال قافوا وهم لي الحال قاف في كل شبري كل عصر لنا دمون مسفوح ولي نداء كربلاء أبقى على المذبوح أبكي في قابري والله يا أبكي أبكي هشام الدمع يجري والله هو برايات يجيء وفي يتيء غري هو المهدي يومين ولدي هو الموعود بالنصري هو الموعود بالنصري ومن رضو سيارة قيعي اخذن فاري وياتيكر بلا يبكي وياتيكر ولا يبكي لزينب سح حبول امري لزينب سح حبول ya pī awāho ya lay lay kayah qorban عيوني تبكي دامان أرض العيض